ونعمل إيه الحلقة دي فلاقيت هناك مادة غنائية مظلومة جدا مع هذا البرنامج هذه المادة هي الشعر العربي المغنى أو القصيدة المغنى بالرغم من إن غنائنا أو على الأقل تعالوا نقول غنائنا لحد الفترة اللي بيتعامل معها البرنامج لم يغفل هذا الإطار إطلاقا لم يغفل هذا الجانب من جوانب الغنى يعني كان فيه غنى قصائد، وكان فيه من يتصدون لغناء القصيدة ويتصدون باقتدار ويتصدون بتمكن ويتصدون بخبرة وضربة حقيقة كلام كبير اقتدار وتمكن وضربة وحاجات لكنها الحقيقة فعلا بالحقيقه كان في ايه كان في صعب لهيب كان في الاستاذ السنباطي كان في ستو مكلسون كان في الله يرحمه الاستاذ فريد كان في حليم كان في نجاته ووردة ونازك وناس كتير قوي همت بالقصيده وناس تفقدت لها فعلا كان في من الملحنين كان في الاستاذ الشريف الاستاذ الموجي الاستاذ كمال الطويل الساز بليغ، الساز الأصابي، الساز زكريا أحمد، كل دول، الساز صدي، كل دول وقفوا مع الأصيبة مطربين كمان، الساز أنديل، الساز صعد محمد، الساز كريم محمود، ناس كتير أوه يمكن أنسى وأنا وأنا بقول أه بقول أسامي لكن يعني أنا أنا هدفي من الأسامي أن أوريكم المناخ العام، المناخ الغنائي العام كان شكله إيه؟ ضيفوا الكدا المناخ السمعي العام، مناخ الجمهور شخصي. أنا فاكر غنوة أنا حضرت ميلادها حضرت ميلادها كمستمع يعني غنوة أيه لو فاكرين بتاعة شعر نزاب قدامي سيدة عبلهاب والستة الغنوة دي الشارع المصري كان بيغنيها عملت ألبان في الشارع المصري حتى فساتين التي أهملتها الولاد في الشارع الناس في الشارع كانت بتغنيها عادي ما حسوش بغرابة ولا بغضادة ولا بأنها مدخصهم شيء ولا مش بتاعتهم المهم يعني هو ده اللي كان حاصل فعلا ومعه ومع عودة لريحة الحلوة دي وللذكريات الجميلة دي تعالوا نخلينا في الحلقة دي حلقة أصايد حلقة أشعار عربية فصحى مغناه وهنا يا أصدقاء المستمعين أحطار كثيرة أقول إيه واسيب ايه منزيع مين ومنزيع الشمين لانه تقريبا كلهم حلوين لكن انا قلت نضرب امثلة ببعض الاعمال اللي لها خصوصية سواء كان في الكلام او في اللحن ومع اشدها خصوصية في تقديري ابتدي معاكم هذه الحلقة مع أغنية شوقي ومحمد عبدالوهاب مقاديره من جفنيتي حولنا حاليا كل حاجة في هذه الأغنية فيها كلام كل حاجة فيها كلام بدءا من الكلمات بدءا من الشعر وإلى اللحن وانتهاءا بالأداء تعالوا نمسك سوا الكلام ونحلله ونقف جامبه شوية هذه القصيدة من أكثر القصائد اللي بتبان فيها صنعت شاويل صنعته كشاعر سيطرته على اللغة العربية وتمكنه من البلاغة وإحساسه الشاسع بالجرس الموسيقي. يعني ايه الجرس الموسيقي يعني نغم نغم داخل البيت يعني حروف بتطلع من جواها هي شخصيا نغم هنشوف ده دلوقتي هنتفرج عليه كل اللي نفسه يتفرج على اي فن من فنون البلاغة يمسك القصيدة دي ويبصلها كويس حيلاقيه طالع في وشه على طول بسم الله ما شاء الله نمسك نشوف مقادير من جفنيكي حولنا حاليا الوزن فعول مفعيل فعول مفعله مقادير من جفنيك حولنا حاليا فعول مفعيل فعول مفعيله ماشي فعول مفعيله والكلام ده, ده بيتقال علشان الناس اللي بتكتب شعر أو اللي بتهوى كتابة الشعر تخلي بالها انه ده هو القياس اللي بيتقاس بيه طول الشطرة طول الوحدة اللي بتكون البيت اثنين من دول يكونوا بيت شعر فعول مفعيل وفعول مفعيل وبيكونوا بتشعب. يعني ايه ما قديره من جفنك حوالنا حاليا جفونك طلعت اوامر صارت قدرا طلعت اوامر قالت حبيني يا راجل انت حبيني حادثة بس مش حادثة من بتوعنا من بتوع بركة اللي جت في الصاج والحمد لله على سامة الهاني ما والحاجات دي لا حادثة من المجادة الراجل ده حاله تحول يعني حصل له ايه فذقت الهوى من بعد ما كنت خالي حصل انه بسبب المقادير او الاقدار اللي طلعت من عينيها انه هذا الراجل حبها وتحول حاله وذاق الهواء الأفلة هنا بتقول إيه مقادير هنجفناك حولنا حالية فزقتوا الهواء من بعد ما كنت خالية فتولكم الحالية وخالية حرف واحد غير الحكاية ادي مزيكة ادي اول ما يعني بعد كده اخذنا عليا اللبة بالسهم مرسل وبالسحر مقضيا وبالسيف قاضيا، شوفوا اللزازه بقى شوفوا الجمال ده اخذنا علي اللب يعني ملكه عقلي او ملك عقله يعني سيطرت على نافوخه على دماغه اخذت عليه اللب بايه بقى هذه المقادير تعالوا بصوا بالسهم مرسلا ادي واحد يعني العنين دي طلعت سهام لطشت نفخه، وبالسحر مقضيا سحرته وبالسيف قاضيه وحكمت فيه السيف يعني مفيش احلى من كده بصوا بقى التلات حاجات اللي طلعتهم عينيها دول بيقولوا ايه بالسهمي بالسيفي بالسحري في حاجتين بيربطوا بين التلات حاجات دول السين الحرف الاول ادي مزيكا تاني سهم, سهم سحر سيف الحاجة التانية انه كل واحدة من دول تلات حروف تلات حروف بس يعني لما اقول السهم السيف سهم السحر السيف هتلاقوا كل واحده ثلاث حروف شوفوا المزيكا وشوفوا الحلاوة شكلها دي فالبثني ثوب الضما فلبسته فاحبب به ثوب فاحبب به ثوبا وإن وانضم بلي البثني ثوب الضما يعني لبسني ثوب من التعب فلبسته لبست هذا الثوب وحبيته فاحبب به فوبا وانضم باليه وانضم متعبا ومنهكا وقديما يعني بشكل باليا قديما يعني راجل ان خلص خلص يعني الاصل ايه هنا جماعة جماعه الاصل هذه المقادير البسمن فوبا نون النسوة لكن لما جه الاستاذ عبد الهادي لأماني لأ دي تقيله شوية في التلحين ما عجباتوش ماني فشل نون واحده وخليها البسن خفف على نفسه في الأداء وفي نفس الوقت مفهوم الـ الـ الـ الأصل مفهوم أصل المسألة وما الحب إلا طاعة وتجاوز وإن أكثر أوصافه والمعاني وما الحب الحب ما هو إلا طاعة وتجاوز ومغفرة وإن كثرت الأوصاف والـ والـ والـ والمعاني وما هو إلا العين بالعين تلتقي وإن واعو أسبابه والدواعي طبعا شوفوا اللعب اللذيذة الأول قال اكثر أوصافه والمعاني الأوصاف والمعاني بعدين قال واعو أصاب أكثر وبعدين أسبابه والدواعي الأسباب والدواعي أصاب الأوصاف والمعاني تاني للحب إنه هو العين بالعين تلتقي مفيش غير إن العين بالعين تلتقي وعندي الهوى شوفوا بقى شوي وعندي الهوى موصوفه لا صفاته وعندي الهوى موصوفه لا صفاته اذا سألوني ما الهوى قلت ما به ما فيش ايجاز ولا بساطة ولا لزازة بالشكل ده الهوى يا جماعة موصوف وليس صفة انا ما بقولش أنا حب أنا, أنا بقول أنا, أنا بحب هناك الموصوف هو الهوى شخصيا إذا سألوني ما الهوى باختصار شديد هو عمل عندي قلته ما به ويستطرد شوقي إلى أن يصل إلى الأفلة اللذيذة كفى بالهوى كاسا وراحا وساقيا جميل جدا جميل حقيقي جميل نبص بقى للحن اللحن ده ما فيش غير صفه واحده توصفه كانوا زمان الموسيقيين يقولوا ده لحن عقده اهو ده لحن عقده بجد لحن عقده ليه بقى لحن عق اولا هو من مقام السيكا السيكا الطبيعي بتاعتنا لكن من اول الجزء اللي بيقول فيه سمحته بروحي في هواهم رخيصه ااا والمزيكا اللي قبله على طول ودي يمكن اول واخر مره نشوفها في غنائنا العربي هذه السيكه تتحول بقدره قادر إلى نهواند نهواند متصور على درجة السيكه المتخصصين بس يعرفوا صعوبة اللي أنا بقوله ده شيء صعب يصل إلى حدود المستحيل في التنفيذ وقال لي الأستاذ الوهاب إنه شيء جدا في هذه الأغنية لإحداث لتطبيق هذا الأمر اللي خطر على باله و, و... نبص كده من الأسامي العازفين اللي كانوا معاه كان معاه أنور منسي الله يرحمهم بقى يعني أنور منسي ساذ الحفناوي ساذ يعقوب طاطيوس كل أساذ دول يعني أنور منسي الحفناوي يعقوب طاطيوس أحمد العريان عطية شرارة هو افتكر الخمسة دول يعني من ضمن اللي كانوا معاه بتثبت أو بيثبت هذا اللحن أنه جملة ممكن نقولها هنا ليس بالنوتة وحدها يحيى الموسيكي هناك تربية تربية أساسية جنبا إلى جنب مع النوتة قبل منها هناك موهبة وفطرة, وفطرة ربنا خلقنا عليها بنحس بيها وبنسمع بيها هذه الفطرة لن تتشكل ولن تتكون إلا من خلال الممارسة من خلال المحاولة والخطأ ومن خلال التجربة ومن خلال الفهم والحب والاستعاب والوعي كل دول كانوا فطرتهم سليمة كانت مبارستهم سليمة صعب جدا كتابة هذا الجزء بالنوتة صعب جدا والأصعب حتى لو اتكتب تنفيذه في منتهى منتهى الصعوبة وعشان كده بقول لكم لحنة عقدة الإقاع إقاع المصمودي وهو أحد الإقاعات العربية الرصينة جدا زي ما قلت لكم التحويل الرئيسية هي تحويلة النهوانة وخلوا بالكم للرجوع بتاع أقوله لما ودعته في مزيكا صغيرة كبري لرجوع السيكا عارفين السيكا بترجع من أول فيلم المزيكا بتقول ت ر ده رجوع صبع بس من السيكا لدرجه بعد اللي بعدها ورجوع تاني مفيش أكتر من كده ما فيش بساطه مركبه ومعقده اكتر من كده ما فيش اما عن اداء صلاح عبد الوهاب فانا اتكلمت فيه كتير ويعني يمكن احطنا سوا على مفاتيح مفاتيح المساله هتلاقوا هتلاقوا نفس نفس ده هتلاقوا انه بيكره انه يعيد الجمله بنفس الشكل هتلاقوا احيانا نفس سابق كلمه هتلاقوا احيانا زخرافة محدش هتصور انها في الحكة دي بصولوا انتو وانتو هتقدروا تحكموا بنفسكم على جمال وحلاوة هذا الاداء المتفرد مع القصيدة المتفردة مقادير من جفناك حولنا حاليا احمد شوقي محمد عبدالله Oh I'm <laughs> gonna اصدق المستمعين من عمد القصيده العربيه استاذنا الراحل رياض سنباطي امم رياض تحمل كملحن لسمه كلثوم ولل من المطربين والمطربات مش حاول عيب الحقيقه لكن تحمل جزء كبير جدا من مهمة نشر القصيدة العربية المغنية لو لو قلنا مين اللي لحن لهم فحنلاقي كتير قوي لحن لهم السلغياد أبرزهم طبعا زي ما قلنا السيد المكلسون وتحمل كمغني أيضا بعد هذه المهمة غنى في حياته أكثر من قصيدة من أهمها وأحلاها قصيدة أشواق أو أشواق علشان نبقى بنقول بالعربية وهي من كلمات شعر السيد صفا عبد الرحمن الحقيقة الكلام فيها يطول فأنا حسيب يعني حسيب الكلام في الكلام بعتبرنا تكلمنا عن قصيدة شوقي يمكن أفضنا شوية في قصيدة أحمد شوقي على اعتبارنا كانت أول مرة نقف معاه في هذا البرنامج لكن مما قلنا عن قصيدة شوقي يمكن تطبيق ده باختصار شديد مع قصيدة شاعر مصطفى عبد الرحمن هنلاقي فيها برضو نماذج للموسيقى ونماذج للبلاغة والمحسنات البديعية المختلفة كتير جدا لكن نقدر نصف هذا العمل بشكل عام سواء من مصطفى عبد الرحمن أو من رياض الصنباطي بأنه من رسائل الأدب العربي من رومانسيات الأدب العربي المغنى الرصين في الحقيقة نتكلم بقى عن اللحن ونتكلم عن الغنى ثلاث مفاتيح رئيسية هنلاقيهم في هذا اللحن مقاميا يعني من ناحية المقام مقام النهواند اللي بيبتدي منه اللحن واللي بيسيطر عليه مقام البياتي درجة الخامسة من النهواند هو اللحن النهواند بالله احنا زي ما اتفقنا إنه النهواند اصلا أساس دو بننزل دو سي لا يعني نهواند تحت النهواند الرئيسي بتون ونص أو زي ما الموسيقيين بحبوا يقولوا بمقام ونص بعد كده مقام البياتي على الدرجة الخمسة من اللا يعني لا سي دو ري مي بياتي المي وهو أعلى من البياتي الرئيسي بعد كده مقام الحجاز ومقام الكردي يبقى إذن أربع مفاتيح بنقابلهم في هذه الأولي لو, لو, لو ضربنا أمثلة ببعض المقامات الموجودة يعني مثلا نقول البياتي بتاع البوسلك ده بياتي المي يعني بنقابله فيه مثلا هتف الصبح وغمى بمشيدي مثلا إن يكون قلبك لا أسمع ولحمي الحجاج بن في الجملة الشهيرة بتاعت الله لو تسمعوني أشكو الجوا يا حبيبي دي من اشهر جمل أشواء الكورد بنقابله أبلو في طالبي شوقي من اول الجزء اللي فيه طالبي شوقي ويا حبيبي أي الماضي ما مثلا اذا إذا هي عبارة عن زي ما بحب اقول دايما عنقود من المقامات. تحويل هذه المقامات وتحويل هذه الأرتام بيفيد في, إيه؟ في العمل الطويل القصيدة الطويلة بيفيد في تنويع المشاعر بيفيد في كسر الملل بيفيد في ترمية وخلق وتعميق الجو الدرامي داخل العمل دعوني دا نمسك المسألة أشواء لها مقدمة موسيقية يمكن ما يسعفناش الوقت ونزعها في الحلقة دي لكنها الحقيقة عمل من الأعمال العربية التي تستحق التنويه والإشادة ويمكن نقدمها لوحدها في حلقة قادمة إن شاء الله لكن نبتدي مع هنا أول تدرج للأرتام بيبتدي أخذنا الموسيقى الرياض الصنباطي من الإقاع الفالد أو الحر أو الأدليبتم بمعنى هناك إشارة لكن مفيش رتم آه آه هذه الحرية طبعا بتنفع قوي مع الغناء العربي اللي كثيرا من حروفه مطاطة وكثيرا من حلياته تحتاج لزمن حركي بناخد الجزء الحر الأول بنتلي طبعا عرض شديد للأوركسترة عرض جامد جدا للأوركسترة وسيطرة مبكرة جدا للعود. السنباطي طبعا كان من أعظم من عزف على آلة الأود بتبان هذه السيطرة في أشواء وفي كثير من أعمال السنباطي لكن أشواء على وجه الخصوص باين جدا ويتو في لويت أول تبخل رتمي بيحصل يحصل مع البياتي مع ظهور البياتي الفكرة الأربع مقامات اللي قلناهم دول مقامات شجية جدا وعاطفية جدا وملأمة ولابسة في الجو اللي احنا بنقدمه ده تماما بنبتدي أول دخول للرثمة مع عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجل الذي بايعتم خلوا بالكوا بقى في الجزء ده من أول عندما ده من كلمة راقصات شوفوا طولها قدي كذا قدي كذا معي راقصات دول راقصات 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 16 يعني اربع موازير كان ينزام عقلنا ان الوحدة 4 من 4 ليه بقى عمل كل الحركة دي عشان يدينا الاحساس الراقص كلمة راقصات عشان يعبر عن هذه الكلمة استعمل أربع موازير واستعمل كل نفسه واستعمل صعود وهبوط راقصة طلعات لوعار را نزول لا نزول تارا نزول تارا استقرار على مأمور البيتي حاجة جميلة جدا جدا المزיקה اللي وراها هي لا لا دا دا تا تا برضو مزיקה راقصة مزיקה متحركة مزيكة فيها نفس هذه آآ آآ نقول ايه النشوة بنستمر مع الصنباطي إلى أن أنا برضو مش مش عايز أفصل قوي الغناء ولكن عايز أحط قدينا على مناطق جمالية داخلها جزء تاع آه لو تسمعوني أشكو الهواء أو أشكو الجو يا حبيبي آه مطولها جدا براحته خالص لو تسمعوني واقفة على استفهام عامل لو تسمعوني ترى المزיקה ترسم له على نتستيفهام اشكو الجوى يا حبيبي الى اخره اه اه اه لو تسمعوني هنا قلبها قفل لو تسمعوني خلوا بالكوا ده من اندياته علشان يكثف الرغبه دي يكثف هذا هز هذا التمني انه نفسه جدا انه ده يسمعه هو بيشكي حبيبه يسمعه هو بيشكي له ده من ام الحجاز المزيكا جميلة قوي هنا برضو وهنا دي من مميزات الصنباطي من اللطشاب بتاعت الصنباطي شديد الخصوصي من الحجاز بينتقل على بيات الحسيني برضو المزيكة بتاعة تا تا تا تا تا تا تا تا تا اللي بيقول تارا تارا حلقت بترد وده برضو جزء من شغل الصنباطي اللي كان بيتفرد دي وترى القلبة وميرانة الجوة والازاها ودموع الشجني لا ترفقت بقلبي الاخير بنخش على مقام الكرد ومع جولة ما بين الكرد وما بين بيات الحسين بنوصل للجزء بتاع يا حبيبي ايقظ الماضي شجوني بعد جولة حرة يعني من غير ارتام بنوصل لجولة تانية واخيرة علشان نجهزنا للقفلة بتاعته جولة رتمية صغيرة كده ظريفة بعدين بناخد الجزء بتاع طال بشوقي لأيام التمني وليال هم بعض يغاب عني فاعد لي منطوى من بشريات هو بيوقف على حرف واحد من بشريات وقف ومطول على طول وسيب تعمل تعمله سلم سلم يفضي الى القفلة الموسيقية اللي بيشارك معها مع الفرقة دي التمبني التمبني قالت نقر زي ما تكلمنا عن الأستاذ زين الأشعر هو اللي عايز في الغنوة دي على, على وجه التحليد يعني ونصل معاه إلى أفلت أشواء قفلة قوية وصغرمة وجميلة جدا جدا جدا مع أحد عيون أدبنا العربي شعرنا العربي المغنى قصيدة من مصطفى عبد الرحمن رياض الصنباطي <تصفيق> تذكر الله دوابا بالصفحات ك شكك وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات لا رأت عيناك شكي وضلالي وحنين عندما أعرفه الماضي لعيني، صورتك كل اللي ضيعت مني. عندما أعرفه الماضي لعيني، صورتك كل اللي ضيعت مني. أنت ما يعرفها الماضي لعين صورا تكل الذي ضيعت منه من نهال بهوالك The. فالصف طوغى النار نشيد رائع اللحن شميع الندمات كلم ما تقفلك الحمد في خيالي Be. غني للهوى سر Let the fire be in my Quan <تصفيق> هُ رؤاه في حيالي وتلفت بعيني ليقيني بيزى الوحار كالليل حيالي يا حبيبي أيقظ الماضي شوني كينما طاقت رؤى لم تبكي عيني ليامي بعيد الحاضر كل الليل حيالي وإنامي قد خلد منك يميني. منك يميني، ما كان من لا يعلين، وإنا خلت من فأعذ لي من طوى فأعذ لي من طوى من بشرى إله وما بقاش فاضل غير ما أقول لكم إنما معنا زي النهارده وخمسين دقيقة من دلوقتي باذن الله كل شكري لأسف برنامج وصف بحر النغم من التنسيق أيمن فتحي ومن الهندسة الإزعية علي حسن وليكم مني كل الحب <تصفيق>